يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتقدو به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله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 الله إن الله شديد العقاب حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماه إلا لغير الله به والمنخنة والموقودة والمتردية والنطيحة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 فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستن نساء أو لمستن نساء فلم تجدوا ما أنفتمم صعدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه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 إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرم أنكم شنأن قوم على ألا تعذلوا يعذلواه وأقرب للتقوى والتق الله إن الله خبير بما تعملون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 لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الْكَلِمَ عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم ضعف عنهم وصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ ذَذِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذ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 إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعه ومثله معه ليأفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أي يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم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 أفحكم الجاهليات يبغون ومن أحسن من الله حكم للقوم قنود يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإن له منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَح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 إلى على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا كانوا لا يتناهون عن كريم فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم